بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا شيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بعد انتهت أحداث السنة الخامسة من الهجرة وقد علمنا أن الله سبحانه فرض فيها الحج وعلمنا كذلك أن في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحشر رضي الله عنها أما في السنة السادسة فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسرية القرطاء يقول المصنف رحمه الله تعالى لعشر خلون من شهر المحرم لعشر ليال خلت ذهبت من شهر المحرم من السنة السادسة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه في ثلاثين راكبا ذهب محمد بن مسلمة مع ثلاثين راكبا من المسلمين يشنون الغارة على بني بكر بن كلاب لشن الغارة على بني بكر بن كلاب الذين كانوا نازلين بناحية ضرية اسمه مكانه فصار إليهم رضي الله عنه يكمن النهار ويسير الليل هذه كانت عادتهم كان أسلوب كان ذلك أسلوبا لهم لا يريدون أن يعلم العدو بمجيئهم فهم يمشون في الليل وفي النهار يستترون يبقون في مكان ثم يتحركون في الليل حتى يكونون على حدود العدو فإذا جاء الصباح هاجموهم مباشرة يكمنون يستترون. يكمن النهار ويسير الليلة حتى دهمهم حتى فاجأهم فقتل منهم عشرة وهرب باقيهم نعم فاجأهم فقتل عشرة منهم وهرب الآخرون واستاقت السلية النعم والشياة وهذه السلية هذه الجماعة ساقت أمامها النعم الابل والبقر والغنم ومثل هذا ورجعت وعادوا راجعين إلى المدينة وقد التقوا وهم عائدون بثمامة بن أثال الحنفي من عظماء بني حنيفة فأسروه وهم لا يعرفونه في الطريق بينما هم كانوا راجئين قابلوا شخصا يركب جمله يذهب به فهو من المشركين فأمسكوه فإذا هو ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة هو من الطائف وهو من اليمامه من قوم مسلمة هو من اليمامه من قوم مسيلمه فامسكوه وهم لا يعرفونه لا يعرفون من هو فاخذوه فلما اتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه لما راهه النبي عرفه هذا ثمامه طيب وهو مقيد ومربوط في المسجد فاحسن النبي صلى الله عليه وسلم اليه عامله بمنتهى مكارم الأخلاق، فإنه أطلق إساره بعد ثلاث أبا فيها الإنقياد للإسلام بعد أن عرض عليه بعد أن عرض عليه يعني الإسلام. ثم ما تذنو من اليمامة هؤلاء قوم مسيمين الكذاب ظهر مسيمة بعد ذلك فيهم. وكان ثمامة من الذين يقاتلون ضد مسيلمة ثمامة رضي الله عنه كان مشركا هو سيد من سادات بني حنيفة كان في طريقه إلى العمره هو أراد أن يذهب إلى مكة معتمرا وفي الطريق أمسكه المسلمون أخذه محمد بن مسلمة رضي الله عنه ورجاله أخذوه وهم لا يعرفونه لا يعرفون هذا ثمامة بن ودخلوا به المدينة فربطوه في المسجد قيدوه وانتظروا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلما رأىه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فإنه فقال ما ورائك يا ثمامة ماذا تظن ما رأيك ماذا خلفك يا ثمامة فقال له ثمامة ورائي خير يعني خلفي خير إن إن تقتل تقتل ذا دم يعني إذا قتلتني فهمنا يعني قال العلماء في تفسير هذا كلاما قالوا فأنت تقتل رجلا له منزلة في قومه هو ذو دم يعني له منزلة فإنك إن قتلته لن يمر الأمر هكذا فإن قومه ياتون ويقاتلون وبعض المفسرين قالوا وقال ان تقتل تقتل ذا دم بمعنى ان تقتلني فهذا حقك فأنت قتلت رجلا ذو دم يعني لكم عنده دم أنا قتلت من أصحابك من قبل فإن قتلتني فهذا جزاء لقتلي أنا صاحب دم عندكم فهمنا وإن تمنن تمنن على شاكل وإذا تركتني ستجدني من الشاكلين يعني لا أنس لك هذا الأمر وإن أطلب مالك إذا كنت تريد مالا فسل يعني انظر ماذا تريد أعطيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى ثمامه ولم يجبه بجواب ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وسأله ما وراءك يا ثمامه ماذا عندك قال ليس عندي إلا ما قلت لك إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكل وإن كنت تريد المال فسلت فقال النبي احسن إلى ثمامه وتركه ومجر عليه في اليوم الثالث فسأله نفس السؤال وأجاب ثمامه بنفس الجواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة أتركه فأعجب ثمامة بهذا الأسلوب في المعاملة هو سيد في القوم نعم هو محبوس مقيد ولكنه لم يسأ إليه بل قال النبي أحسن إليه فكانوا يعطونه أحسن الطعام عندهم وكانوا يهتمون به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ثمامة هذا وهو الذي يقول للنبي إن تمنن تمنن على شاكل إذا تركتني ستجد مني الشكر أنا لا أنسى المعروف الذي يفعل به فلما أحسن النبي إليه صلى الله عليه وسلم وتركهم طيب خرج, أميت خرج ثمامته ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يسلم في وقته لكي لا يقول الناس أسلم خوفا من القتل أسلم خوفا من كذا فهو خرج حتى شعر بالحجية وعاد فأسلم يعني طوعية ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متوجها إلى العمراء فماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمره أن يتم عمرته اذهب وأتم عمرتك فذهب ثمامه رضي الله عنه إلى مكة وهناك أعلن التوحيد وشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة فاجتمع عليه أهل مكة يضربونه فهمنا؟ فقال بعضهم يعني ماذا تفعلون؟ أنتم لا تدلون من هذا؟ هذا ثمامة بن أثال هذا سيد بني حنيفة وهم الذين ياتونكم بالطعام القمح وهذا, وهذا يزرع عندهم فهمنا؟ فإن قتلتموه فإن بني حنيفة يمنعون عنكم الميرة سيمنعون عنكم الطعام ماذا تفعلون فتركوه فلم يسكت ثمامة قال والله لا تأتيكم حبة قمح من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ثمامة ف ضرب الحصار على أهل مكة ولم يخرج من اليمامة حبة قمح تذهب إليه هو منع قومه من أن يبيعوا لأهل مكة شيئا من الطعام حتى ضاق الأمر بأهل مكة واشتد بهم الجوع فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدوهم أرسلوا إليه يسألونه بالله وبالرحم أن يرسل إلى أمامه فيسمح لهم بالطعام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمامه إلى ثمامه وأمره أن يبيع لهم الطعام فباع لهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول المصنف هنا مختصرا هذه القصة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إساره يعني ترك أسره بعد ثلاث بعد ثلاث يعني بعد ثلاث ليالي أبى فيها لانقيادة للإسلام لم يقبل أن يدخل الإسلام في هذه الأيام الثلاثة بعد أن عرض عليه ولما رأ ثمة هذه المعاملة وهذه المكارم لما رأ هذه الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة رأ من العبث أن يتبع هواه وأن يترك دينا عماده المحامد رأ أن هذا من اللعب أن يضيع هذا الدين أن يترك دينا يعتمد على حسن الخلق وأن يتبع هواه وأن يتبع الشيطان فعند ذلك رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام خرج ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأسلم رضي الله عنه غير مكره وخاطب رسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد والله ما كان على الارض من وجه أبغض إلي من وجهك. يعني أنا كنت أبغضك جدا. لم يكن على الأصل شخص أبغض إلى قلبي من وجهك. أغضب من أغضب قبل. قال كنت غاضبا عليك من قبل، وكنت أكرهك كراهية شديدة. ما كان على الأصل من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. أحب الوجوه كلها إلي. وما كان على الأرض من دين. أبغض إلي من دينك، يعني وأيضاً من قبل كان أكثر دين أبغضه هو دينك. ما كنت أحب دين الإسلام، فقد أصبح أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، لم يكن عند لم يكن هناك بلد أثرك رهية وبغضا إلي من بلدك، فقد أصبح أحب البلاد إلي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بإسلامه سعد النبي بإسلام ثمامة كثيرا لأن ثمامة ليس شخصا عاديا هو سيد من سادات القوم وله منزلة وبإسلامه يسلم كثير من الناس خلفه هو ذو منزلة بينهم قال، ولما رجع ثمامته قال هنا سر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بإسلامه لأن من ورائه قوما يطيعونه خلفه قوم يحبونه ويطيعونه ولما رجع ثمامة إلى بلاده مر بمكة معتمرا وأظهر فيها إسلامه ذهب إلى مكة وأظهر الإسلام هناك فأرادت قريش إيذاءه قريش لم تقبل بهذا وأرادت أن تؤذيه أرادوا ضربه فذكروا احتياجهم لحبوب اليمامة فتذكروا أنهم محتاجون إلى ماذا؟ إلى القمح إلى الحبوب التي تأتي من اليمامة واليمامة اليمامة هي بلد ثمامة التي منها ثمامة فتركوه ومع ذلك فقد حلف هو أن يرسل إليهم من اليمامة حبوبا حتى يؤمنوا هو حلف أن لا يرسل إليهم شيئا من الطعام من اليمامة حتى يسلموا فجهدوا جدا جهدوا يعني شعروا بجهد شديد تعبوا كثيرا بسبب كلة الطعام ولم يروا جدا من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا مهربا إلا أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بما جبل عليه من الشفقة والمرحمة عاملهم النبي بما تعود عليه جبل عليه بمعنى فطر عليه الجبلة هي الفطرة هي الطبيعة هذه طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان غفوراً كان رحيماً هؤلاء أهل مكة الذين قاتلوه في بدر وقاتلوه وقتلوا عمه في أحد وجاءوا إليه في الأحزاب فهمنا؟ وهم أعداؤه وهذه فرصة طيبة هذا يمنع عنهم الطعام سيموتون جوعا ستضيق بهم الأحوال هم الذين حبسوه من قبل مع بني عبد المطلب وبني هاشم في شعب عبد المطالب ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مثل ما فعلوا معهم من قبل بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يعيد عليهم ما كان يأتيهم من أقوات اليمن وعلى اليمامة أرسل إليه أن يعيد عليهم وأن يبيع لهم ما كان يبيعهم من قبل ففعل ثمامة أطاع ثمامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وباع له وقد كان لهذا رجل الكريم الأصل قدم راسخة في الإسلام عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا رجل رضي الله عنه كانت له قدم ثابتة قوية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأننا عرفنا أن كثيرا من العرب اجتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مسيلمة الكذاب وزعم أنه نبي واتبعه كثير من بني حنيثة وكان ثمامة رضي الله عنه هو الذي يقف أمامه أمام مسيلمة وكان ثمامة وقومه من المؤمنين لا يصدقون بدعوة مسيلم الكذاب ولا يؤمنون به وكان هو الذي يذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالتوحيد ويبين لهم كذب مسيلمه ولما جاء المسلمون يقاتلون مسيلمة كان رضي الله عنه من المساعدين المناصرين للمسلمين على قومه الذين ارتدوا وكفروا فقد كانت له قدم راسخة في الإسلام عقب وفاته عقب يعني بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما اشتد أكثر أهل بلاده فكان ينهى قومه عن اتباع مسيلمان وكان يقول لهم إياكم وأمر مظلما لا نور فيه إياكم أن تتبعوا هذا هذا الأمر مظلم ليس فيه نور ليس فيه ضياء ليس فيه هدى وإنه لشقاء كتبه الله على من اتبعه هذا شقاء الشقاء هو ماذا الشقاء هو ضد السرور ضد السعادة هذا ليس فيه سعادة هو شقاء كتبه الله على من اتبعه فثبت معه كثير من قومه رضي الله عنه ثبت معه كثير من قومه اليمامة كبيرة ولم يثبت مع ثمامة رضي الله عنه أهل اليمامة بل ثبت كثير من قومه هو فإن أما أهل اليمامة فهم كثيرون ولك أن تعرف أنه قتل منهم في يوم أربعون ألف قتلوا في يوم في, في معركة اليمامة الذي نرير أنهم كان عددهم كبيرا وكانوا تابعين لمساينما مما حدث في السنة السادسة أيضا غزوة بني لحيان بني لحيان من هم نذكر عاصم بن ثابت عاصم بن ثابت الذي ذهب مع القراء إلى بني لحيان لكي يعلمهم فهمنا؟ وفي الطريق غدر به ودعي المشركون عليه. بنوا لاحيان دعيت عليه وعند ذلك قاتل هو واصحابه طيب فقتل رضي الله عنه وقتل معه اصحابه الا زيد بن دفنه وخبيب بن عدي فانهما اخذ ثم قتل بعد ذلك في مكه فما زال النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على قتل اصحابه هؤلاء و جاءت الفلسط لكي يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولكي يقتص لهؤلاء الشهداء بنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وإخوانهم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا عليهم حزينا على هؤلاء المسلمين متشوقا للقصاص من عدوهم يشتاق النبي إلى اليوم الذي يأتيه لكي يقتص من عدوهم حتى جاء شهر ربيع الأول من هذه السنة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز أمرهم أن يتجهزوا أن يستعدوا في شهر ربيع الأول من السنة السادسه ولم يظهر مقصده صلى الله عليه وسلم كما هي عادته كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى غزوة لا يقول نذهب إلى بني فلان ما كان من عادته أن يقول لماذا؟ لكي لا ينقل المنافقون الخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المسلمين في الطريق إلى هذا المكان طيب في هذا الطريق ماذا يوجد؟ يوجد كثير من القبائل عن اليمين والشمال فهو يمشي في طريقه ثم فجأة يتوجه إلى القوم الذين أرادت التوجه إليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر مقصده كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في غالب الغزوات لتعمى الأخبار عن الأعداء لكي تكون الأخبار مستثرة عن العدو ولكي لا يعرف العدو أنه قادم إليه هناك منافقون بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فهم سيبلغون الأخبار لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم مقصده كما هي عادته عليه الصلاة والسلام في غالب الغزوات لتعمى يعني لتختفي الأخبار عن الأعداء وولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وصار في مئتي راكب معهم عشرون فرسا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم سائغا حتى مقتل أصحاب الرجيع لم يزل النبي يسير حتى وصل إلى المكان الذي قتل فيه أصحاب الرجيع هذا الذي الذين قتلوا من قبل وذكرنا قصتهم فترحم عليهم ودعا لهم ولما سمع به بنو لحيان تفرقوا في الجبال سمع بنو لحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ومعه رجاله فهربوا وتفرقوا في الجبال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم نزل في أرضهم التي يسكنون وبقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك بقي يومين يبعث الصرايا فلا يجدون أحدا النبي بقي في أرضهم ومعه كم مئة رجل فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصرايا يرسل ثلاثين رجلا إلى هذه الجهة ويلسل عشرين إلى هذه الجهة ويلسل خمسين إلى هذه الجهة يرسل الصلايا يبحثون عنهم فهمنا فلا يجدون احدا هم يذهبون يبحثون ويرجعون ولا يجدون أحدا ثم ارسل بعض من اصحابه ليأتوا عسفان عصفان هذا اسمه مكان في الطريق إلى مكة أرسل النبي بعض الرجال إلى عصفان إن ليسوا مستتلين هذه النجرة وكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن ينتشر هذا الخبر وأن يسمع أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منهم لكي يعلموا أن جيش المسلمين سيأتيهم يوما فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أصحابه إلى عصفان حتى يعلم بهم أهل مكة فيداخلهم الرعوم فذهبوا إلى قراع الغميم هذا مكانه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يقول آيبون تائبون لربنا حامدون أعوذ بالله من وعثاء السفر وعثاء يعني مشقته مشقة السفر وكآبة المنقلب كآبة هي الحزن الذي يظهر في الوجه عندما يعود الإنسان من سفر هو يشعر بتعبه وسوء المنظر في المال في الأهل والمال وأعوذ بالله أن أرى في أهلي أو أن أرى في مالي شيئا يسوءني الإنسان عندما يسافر وقتا طويلا ثم يعود فيرى مصيبة حدثت بماله أو بأهله فإنه يحزن فكان يدعو بهذا الدعاء بعد ذلك حدثت غزوة اشتهرت بين المؤرخين بغزوة الغابة، وقصتها أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عشرون لقحة, لقحة. هي الابل التي فيها لبن. كان للنبي صلى الله عليه وسلم عشرون لقحة. طرع بالغابة، طرع بالغابة. الغابة اسم مكان هو قريب من المدينة. فأغال عليها عيينة بن حصن في أربعين فارسا فاستلبها من راعيها أغال عليها هجم عليها عيينة بن حصن مرة ثالثة عيينة بن حصن من أين هو من غطفان فإن عيينة من غطفان عيينة بن حصن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل صالحه وأعطاه أرضا يرعى فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع هو مجنون ولكن يطيعه قومه ودليل الطاعة أنه في غزوة الأحزاب ذهبوا معه ذهبوا مع الأحزاب لكتال النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب أن يعطيه ثلث شمال المدينة حتى يعود هو وقومه ولا يقاتل المسلمين ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار تمسكوا بالجهاد في سبيل الله وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعطيه شيئا فهمنا لم يمر وقت حتى رجع عيينة بن حسن مرة ثالثة طيب ساركا لإبل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عيينه وكان على الإبل ماذا كان على الإبل راع وكان معه سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا وكان مشهورا بالرمي كان راميا وكان عدائا عدائا يعني كان سريع الجري عندما يجري يجري بسرعة فهمنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون في روايه أنه هو الذي دخل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب خلف هؤلاء القوم يشغلهم ولا يقاتلهم لأنه لا يستطيع قتالهم جميعا ولكن يعطلهم حتى يجمع النبي صلى الله عليه وسلم رجاله ويلحق به فهمنا. وفي روايات إن, أن سلمته بنفسه ذهب لكي يعطلهم وأرسل راعي الذي كان معه إلى المدينة قال ذهب إلى المدينة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث وأنا أعطلهم فهمنا ثم خرج رضي الله عنه في أثر القوم فاخذ يشتد يشتد يعني يسرع وهو كان سريعا أصلا فبدأ يسرع خلفهم حتى لحقهم وجعل يرميهم بالنبل هو لحق بهؤلاء القوم وبدأ يضربهم بالنبل من بعيد فعند ذلك القوم يجدون الأمر هكذا وهو واحد فيضعون إليه بخيلهم ويجرون خلفهم يريدون إمساكهم فيجري رضي الله عنه منهم فلا يستطيعون, لا يستطيعون إمساكهم لأنه كان سريعا جدا طيب فيعودون للهروب فيعود إليهم يضربهم بالسهاب فيعودون إليه فيهرب فيعودون للهروب فيتبعهم ويصعد رضي الله عنه الجبل ويرمي عليهم الحجارة من فوق الجبل فينزل فيصعدون إليه فيجري، فيعودون فيرجع إليهم فيضربهم بالسهاب أتعبهم رضي الله عنه جدا فكانوا يعلمون أن هذا فيه ماذا؟ فيه تبطعة لهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم وسيأتي خلفهم فأرادوا أن يتخففوا من وزنهم لكي يسرعوا في المشي فتركوا بعض الإبل تركوا بعض المتاع فأخذها سلمة رضي الله عنه ربطها وقيدها ثم تبعهم وبدأ يضربهم فتركوا جزءا فأخذه سلمة رضي الله عنه فربطه وقيده وضبطه في مكان ثم تبعهم وهو يضربهم حتى تركوا كل ما كان معه فإنه وهم يغربون وسلمة رضي الله عنه جلسوا يأكلون لم يتركهم يأكلون بدأ يضربهم حتى قاموا فإنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وفي الطريق وجدوا ما, ما جمعه سلمة رضي الله عنه ثم تقدموا فوجدوا ما أخذه سلمة مرة ثانية وثالثة فهمنا؟ حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة بن الأكوة. طيب فقال سلمة يا رسول الله أعطني رجالا وأنا الحق القوم فهمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يكفي هذا أنت قد أخذت منهم ما سرقوه وقد أتعبتهم وبينت لهم القوة فهمنا وهكذا يقول هنا خرج سلمة رضي الله عنه في اثر القوم ليشغلهم بالنبل. حتى يدركه المسلمون فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم وجعل يرميهم بالنبل. بدأ يرميهم بالنبل فإذا وجهت الخيل نحوه إذا التفتت إليه الخيل وجاءت إليه لأن واحد يقولون نذهب إليه فإذا جاءت الخيل نحوه رجع هاربا فلا يلحق لا أحد يستطيع أن يمسكه لسرعته فلا يلحق هو لا هم هربوا لانه ما, ما لحق بهم ما امسكه هو يقترب منهم ويرميهم بالسهام فيهربون منه لكي لا يصيبهم سهم وهكذا وجعل يرميهم بالنبل فاذا وجهت الخيل نحوه او وجهت نحوه رجع هاربا فلا يلحق فاذا دخلت الخيل بعض المضايق إذا دخلت مكانا ضيقا بين الجبال على الجبل فرما عليها الحجارة حتى ألقوا كثيرا مما بأيديهم من الجماح كانوا يلقون سلاحهم ويلقون أبلادهم البلد هو الثوب المفتوح يخلعون ثيابهم ليخففوا وزنهم يجمونها ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بجيشه فهم كانوا يردون هذه السرقة بسرعة وهكذا حتى لا يلحقه الجيش ولم يزل سلمة رضي الله عنه على ذلك حتى تلاحق به الجيش لم يزل كذلك حتى لحق به جيش المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فأجابوه وأول من انتهى إليه المقداد ابن عمرو رضي الله عنه أول شخص وصل إلى سلمة فهم لأن الجيش الآن يصله فأول من وصل كان المقداد بن الأسهل رضي الله عنه المقداد بن عمر بن الأسهل لحق به سلمة فقال له يا سلمة أخرج في طلب القوم حتى ألحقك وأعطاه اللواء فخرج سلمة وتبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو يعني بدأ الفرسان يتبعون حتى وصلوا إلى آخر العدو لأن العدو يهرب أمامهم قال. فخرج وتبعته الفلسان حتى أدركوا أواخر العدو فحصلت بينهم مناوشات حدثت بينهم بعض القتال الخفيف قتل فيهم فيها مسلم ومشركان واستنقذ المسلمون غالبا اللقاح أخذ المسلمون اللقاح التي سرقها هؤلاء المشركون وهرب أوائل القوم بالبقية أما الباقي من القوم فقد استطاعوا الهروب بما بقي فهمنا وطلب سلامته رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله مع جماعة في اثر القوم يا رسول الله أرسلني مع مجموعة خلف هؤلاء القوم ليأخذهم على غيره لكي يأخذهم فجأة وبغدا وهم نازلون على أحد مياههم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فاسجح يعني أنت ملكت فكن عفوا لا تشدد ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمس ليالي سرية ركاشة بن محصن كان من أسد الذين مر ذكرهم كثيرا ما يؤذون الذين مر ذكرهم من قبل كانوا كثيرا ما يؤذون من يمر بهم من المسلمين بني أسد كانوا في بلادهم إذا مرت جماعة للمسلمين كانوا يؤذونهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن, ابن محصن في أربعين راكبا ليغير عليهم أرسل النبي عكاشة رضي الله عنه ومعه أربعون راكبا ليغير عليهم ولما قال بلادهم علموا به فهربوا وهناك وجدوا رجلا نائما فأمنوه ليدلهم على نعم, على نعم القوم فدلهم عليها فاسترقوها وكانت مئة بعير ثم قدموا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا ذهب المسلمون إلى من إلى بني أسد فهرب بنو أسد عندما علموا بذلك هرب بنو أسد فبينما المسلمون يبحثون إذ وجدوا رجلا من بني أسد نائما هو نام وهرب القوم وتركوه فاستيقظ فوجد نفسه بين المسلمين فهمنا فأمنوه قالوا له أنت في أمن ولكن دلنا على نعم القوم النعم هي الإبل والبقر والغنم فهو من, من هذا البلد وهو يعرف المكان فدلهم على مكانها فاستاقوها فأخذوها وكانت مئة بعير ثم قدموا المدينة ولم يلقوا كيدا جاءوا إلى المدينة ولم يقاتلوا طيب كذلك من السرايا سرية محسن بن مسلمة إذا إلى ذي القصة في شهر ربيع الأول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن من بذي القصة يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي طلع في مكان اسمه العفاء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمين عشرة فقط أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع محمد بن مسلمة يعني تسعة ومحمد هو العشر فبلغ ديارهم ليلا وصل إلى محسن بن مسلمة في الليل فبلغ ديارهم ليلاً وقد كمن المشركون حينما علموا بهم فنام المسلمون ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهم فتواثبوا على أسلحتهم لكن تغلب عليهم الأعداء فقتلوهم غير محمد بن مسلمة تركوه لظنهم أنه قتل فعاد إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل أبا عبيده عامر بن الجراح في ربيع الآخر فهم قتلوا, فهم قتلوا هؤلاء التسعة ليقتص من الأعداء فلما وصل ديارهم وجدهم تشتتوا هاربين فاستاق نعمهم ورجع في, في شهر ربيع الأول من السنة السادسة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من المسلمين تحت قيادة من؟ محمد ابن مسلمة رضي الله عنه لكي يهاجم قوما من المشركين في عشرة من المسلمين فبلغ ديارهم ليلا هو وصل إلى ديارهم في وقت الليل وقد كمن المشركون علم المشركون بقدوم المسلمين هم علموا وهم علموا عددهم علموا أن العدد قليل انهم عشرة فكمنوا يعني استطروا في مكان وانتظروا قدوم المسلمين فهمنا فلما جاء المسلمون، المسلمون لا يعلمون أنهم يعرفون بقدومه فلما جاء المسلمون وصلوا في الليل فوصلوا في الليل هم لا يقاتلون ليلة يقاتلون نهارا في أول النهار يبدا الكتاب فنام المسلمون فهمنا وهم في سفر ناموا نوما عميقا حتى استيقظوا فوجدوا السلاح فوق رؤوسه وجدوا أن القوم فانتظروا حتى نام المسلمون وذهبوا إليهم وحاصرهم فلما حدث ذلك حدث قتال بين من بين المسلمين وبين المشركين ولكن قتل المسلمون هم عشرة قتل إلا أميرهم محمد بن مسلم فقد جرح وظنه المشركون مات فتركوهم وذهبوا فهو قام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصفره فعند ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا فهم؟ جمع رجالا وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرسله بعد ذلك بشهر تقريبا إلى نفس القوم ليقتص من الأعداء ليأخذ القصاص منهم فلما وصل ديارهم وجدهم تشتتوا هالبين لما وصل أبا عبيدة أفلق القوم هالبين في كل مكان ذهبوا هنا وهنا هربوا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقى نعمهم ورجعا فأخذ الإبل والبقر التي وجدها ورجعا ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلية زيد بن حارثة إلى بني سليم عاكس بن سليم الذين كانوا من المتحذبين في غزوة الخندق المسلمين في سيههم هؤلاء كانوا فريقا من الأحزاب الذين ذهبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم طيب. هؤلاء القوم يعاكسون المسلمين يعني يمشون عكسهم يضايقونهم و يضيقون عليهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في شهر ربيع الآخر ليغير عليهم في الجموم في الجموم ف jug و الجموم اسمه مكان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لكي يهاجمهم في مكان اسمه جموم فلما بلغوا ديارهم فلما بلغ المسلمون ديارهم وجدوهم تفرجوا ووجدوا هناك مرأة من مزينة دلتهم على منازل بني سليم فأصابوا بها نعما وشاء ووجدوا رجالا وأصرهم وفيهم زوج تلك المرأة فرجعوا بذلك إلى المدينة فواهب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نفسها وزوجها بني سليم بدأوا يسببون المشاكل للنبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا من الأحزاب الذين تحزبوا من قبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سرية وجعل أميرا على السرية من زيد بن حارث رضي الله عنه فلما وصلوا إلى هذا المكان وجدوا الناس تفرقوا علم الناس بقدوم المسلمين فهربوا وتفرقوا ووجدوا هناك امرأة من مزينة دلتهم على منازل بني سليم. وجدوا امراه من القوم هي التي قالت منازل بني سليم تبدأ من هنا تنتهي هنا وبيوتهم من بين هذا الجبل إلى هذا الجبل بينت لهم مكان البيوت بالضرب فعند ذلك أصل المسلمون رجالا وفيهم زوج هذه المرأة وأصلوا هذه المرأة أيضا أخذوها في الأصل ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها لزوجها الأول كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى مكان اسمه العير. بلغ رسول صل... بلغ رسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا بلغ الرسول بالنصب مفعول به أن عيغا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة فأرسل لها هي التجارة تأتي من الشام إلى مكة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها زيدة ابن حارثة في مائة وسبعين راكلا ليعترضها فأخذها رضي الله عنه وما فيها وأسر من كان من معها من الرجال وفيهم أبو العاص بن ربيع أبو العاص هو من هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد افتدي في بدر فلم يذهب إلى أحد ولم يذهب إلا الاحزاب وبينما هو في سفره قبض عليه اخذ وهو قد عاهد النبي لا يقاتله وقد فعل لم يقاتل فهمنا؟ فاستجال ابو العاص بزوجه قال ابو العاص لزوجه يا زوجتي تكلمي معا فيك فانه هو سيقتلني استجارة استجارة يعني طلب المجاورة طلب المساعدة من زوجته. نعم وكان من رجال مكة المعدودين كان تاجرا مشهورا معروفا. وسيأتينا أيضا ان شاء الله تعالى يعني سيأتينا جهاده في سبيل الله هذا ابو العاص كان في تجارة لأهل مكة وهو عائد بها من بلاد الشام أخذه المسلمون وهو زوج من أخذه وهو لم يكن وحده كان معه أخر ولكن أخذه فاستجار بزينب يا زينب ساعديني فانتظر زينب حتى وقف المسلمون يصلون الفجر وهي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما المسلمون صلاة الصبح نادت زينب يا معشر المسلمين إني أجلت أبو فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صوت زينة فهمنا وهي تجير أبو العاص أبو العاص مشرك فهمنا ومع ذلك قال النبي لأصحابه سمعتم ما سمعت قالوا نعم سمعنا فقال النبي والله أنا لم أعلم بهذا من قبل لكي لا يظن ظن أو يوسوس الشيطان أنه تكلم مع بنته أن تفعل كذا وكذا قال لم أعلم بهذا من قبل فهمنا ثم قالت استجار هو بزوجه زينب فاجارته ونادت بذلك في مجمع الكريش يعني من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يجيل عليهم أدناهم المسلمون يد واحدة أقل واحد منهم يستطيع أن يجيل الناس ويجب على المسلمين أن يحترموا جوارهم، يعني ليس المساعدة فقط في الكبار والأغنية بل حتى في الفقراء فهنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ثم قال وقد أجلنا من أجلت يعني نحن موافقون على هذا الجوار وهذا أبلغ ما قيل في المساواة بين أفراد المسلمين طيب هذا من أفضل ما يقال، نحن لا نريد كلاما الذين يقولون إن الإسلام لا يحترم الملأة إن الإسلام لا يعطيها حقها إنهم يضيقون عليها هذه مرأة وقالت أنا أساعد فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معك لا يريد النبي مساعدته أصلا ولكن لما وقف واحد أو هنا واحدة من المسلمين وأجارته قام النبي صلى الله عليه وسلم جوارها ليس فقط هذا بل ورد عليه ماله وتجارته أعطاه ماله وتجارته وأطلقه أطلق قال من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو رد عليه ماله بأسلم لا يفقد منه شيئا أو لا يفقد منه شيئا لا يفقد منه شيء فذهب ابو العاص هذا الموقف الثاني لابو العاص الأول كان في غزوه بدر قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقه وهذا الموقف الثاني قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه ثم طلقه وفي هذه المجة علم ابو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وان هذا الدين صحيح وأنه سينتصر بلا شك هذا الدين سيتم بلا شك فماذا فعل أبو العاص؟ رجع إلى مكه وكانت عنده أموال لقريش فرد إلى الناس أموالهم يا زيد يا عمر يا فلان يا فلان هذا مالك وهذا مالك وهذا لبخ التجارة هل لأحد منكم عندي شيء؟ هل لكم ديون عندي بعد ذلك؟ لا ليس لنا دين فذهب إلى المدينة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد الديون والأموال التي كانت في يده ما قال هي ظليمة ما قال هؤلاء الكفار محاربون نأكل أموالهم بل إن الأمانة هي الأمانة فهمنا؟ وهؤلاء قد استعمنوه فرد إليهم أمانته فأدى لكل ذي حق حقه ورجع إلى المدينة مسلما وعند ذلك رد له النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينة قال يا زينة عودي إلى زوجك طيب هل كتب النبي عقدا جديدا أو هل زوجها زواجا جديدا لم يزوجها زواجا جديدا بل بقيت على عقدها الأول وردها فقط النبي صلى الله عليه وسلم إلى من إلى زوجها الذي صار مسلما سنية زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا إلى الطرف في شهر جماد الآخرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في خمسة عشر رجلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة وهم مقيمون بالطرف هذا اسم مكان فتوجهت السلية لذلك ذهبت السلية ليجل هذا ولما راهم الأعداء ظنوهم طليعه لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأىهم العدو ليس كثيرين هم خمسة عشر ولكن ظنوا هذه مقدمة الجيش لأنه أيضا كان في العادة تمشي جماعة أمام الجيش تسمى طليعة الجيش هي المقدمة ثم مات الجيش خلف ذلك فلما رأوا هؤلاء ظنوهم من ظنوهم طليعة الجيش هؤلاء المقدمة والجيش يتبعهم لما رأهم الأعداء ظنوهم طليعة الجيش جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فهربوا وتركوا نعمهم وشاءهم فاستاقها المسلمون ساقها المسلمون ورجعوا بها إلى المدينة بعد أربع ليال ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا إلى واد القرى في شهر رجب من نفس السنة من نفس السنة السادسة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ليغير على بني فزارة بني فزارة قوم من العرب لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتجارة من الشام هؤلاء القوم قد حاولوا سرقة تجارة للمسلمين كانت مع زيد رضي الله عنه وكان راجعا بها من الشام فهمنا؟ فتعرضوا للتجارة وسلبوها يعني سلبوا ما معه سرقوا هذه التجارة واخذوها وكادوا يقتلونه فلما جاء المدينة واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر أرسله النبي مع رجاله للقصاص. من فزارة المقيمين في مكان اسمه وادي الكراء فصاروا حتى دهموا العدو ذهبوا وانتظروا في الليل حتى فاجأوا العدو دهموا يعني فاجأوا حتى دهموا العدو وأحاطوا بهم وقتلوا منهم جمعا كثيرا وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة فهمنا فاستوهبها النبي صلى الله عليه وسلم ممن أصلها جيد وفد بها أسيران كان بمكه النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة من هذا السبي من كبار القوم فهمنا هي من كبار القوم من بني فزارة فاستوهبها من اخذها قال يعني اريد ان تعطيني هذه المرأة فإنه الرجل الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستبدل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين كان اسيرين في مكة من قبل أو, أو برجل قيل برجل قيل برجلين فدى بها النبي صلى الله عليه وسلم اسيرا كان له يا كتاب ما أطاع ماذا فعل الله بذيء ما كان هناك أسيل موصى في مكة فأرسل النبي إلى أهل مكة خذوا هذه المرأة واعطوني هذا الرجل استبدال للأسرة وفي شهر شعبان من نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى مكان اسمه هدومة الجندل في شهر شعبان من هذه السنة أرسل النبي سلية يرأسها حميرها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع سبعمائة من الصحابة لغزو بني كلب قبيلة في مكان اسمه هدومة الجندل وقد وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل السفر بقوله اغذوا جميعا في سبيل الله أملهم النبي أن يذهبوا إلى الغزو في سبيل الله اغذوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا الغلول كلنا من المحرمات والغلول هو سرقة الأموال من الغنيمة قبل التقسيم بينما الجيش يقاتل وإذا بشخص يأخذ شيئا من الغنيمة ويخفيه في مكان حتى بعد القتال يقف مع الناس يقسم الغنيمة فيأخذ قسمه ثم يعود إلى الشيء الذي حفظه من قبل فهذا يأخذه وحده هذا يسمى غلولا وهو محرم فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا في سبيل الله قال ولا ولا تغلوا ولا تغدلوا إذا عاهدتم لا تغدلوا الغدر هو لا نقض العهد ولا تمثلوا إذا أمسكتم أحدا أو قتلتم أحدا لا تمثلوا به والتمثيل هو قطع الأنف قطع الأذن قطع الشفتين كما فعل المشركون بحمزة رضي الله عنه بعد قتله لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا إذا وجدتم طفلا صغيرا لا تقتلوه لأنه ليس بمقاتل فهذا عهد الله وسيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم سيرة نبيه فيكم ثم أعطاه اللواء الراية أعطى الراية لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم أعطاه اللواء فصاروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدو ذهبوا حتى وصلوا إلى ديار العدو فدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام دعوهم إلى الإسلام اليوم الأول ثم انتظروهم ثم دعوهم يوما ثانيا ثم ثالثا وفي اليوم الرابع وقبل القتال أسلم رئيس القوم طيب الأصبغ ابن عمرو النصراني وأسلم معه جمع من قومه وبقي آخرون راضين بإعطاء الجزية في اليوم الرابع خرج الأصبغ ابن عمرو النصراني وخرج من هؤلاء الكل... القوم من بني كلم واعلن إسلامه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واعلن معه قوم من جماعة من قومه إسلامه والآخرون قالوا لا نسلم ولكن ماذا علينا من الجزية لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى قوم فإما أن يسلموا وإما يدفع يدفعوا الجزية وإما القتال فهمنا فهنا عرض عليهم الإسلام فأسلم بعضهم وبعضهم لم يسلم ولكنه لا يريد قتالا فرضي بالجزية فتزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم فهمنا وهذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يقوي العلاقات إذا تزوج عبد الرحمن منهم فإنهم لا يغضرون به بعد ذلك فهو زوج ابنتهم هنا تزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم كما أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أقرب واسطة لتمكين صلات الود بين الأمراء هذا أقرب شيء لـ تقوية المواد بين الأمراء بحيث يهم كل منهم. ما يهم الآخر فنعم هي سياسة السلم والمحبة نعم السياسة هي هذه السياسة ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى وعليها علي بن أبي طالب إلى بني سعد ابن بكر بفدك في مكان اسمه فدك وكان فيه اليهود وسياتينا إن شاء الله تعالى مفصلا في شهر شعبان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في مائة رجل لغزو بني سعد بن بكر في فدك لأنه بلغه أنهم يجمعون الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين مقابل تمر يعطونه من تمر خيبر خيبر مشهورة بالتمر ف. إذا به صلى الله عليه وسلم يسمع أن قوما من قوما من, من فدك يجمعون جيوشا لقتاله صلى الله عليه وسلم مقابل تمر يأخذونه من تمر خيبر فصارت السليه وبينما هم سائرون التقوا بجاسوس للعدو بينما هم في الطريق وجدوا شخصا يتجسس للعدو وكانوا قد أرسلوه إلى خيبر ليعقد المعاهدة مع يهودها فطلبوا منه أن يدلهم على القوم وهو آمن قالوا دلنا على القوم وأنت في أمن فدلهم على موضعهم فاستاق منه المسلمون نعم القوم وهرب رعايته فحذروا قومهم فيما فداق لهم جعب وتفرقوا فرجع المسلمون رجع المسلمون ومعهم خمسمائة بعيد وألفاشات ورد الله كيد المشركين فلم يمد اليهود بشيء هؤلاء أرادوا مساعدة اليهود في خيبر على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم علي رضي الله عنه وفي الطريق قابل علي رجلا يتجسس الأخبار فقال له أخبرنا بمواضع القوم وأنت في أمنه فأخبرهم بذلك فدخل المسلمون وقاتلوا هؤلاء القوم وأخذوا منهم خمسمائة جمل وألفا شاة، ورد الله كيد المشركين فلم يمدوا اليهود بشيء وردهم الله تعالى فلم يساعدوا اليهود في خيبر بأي شيء طيب نقف بإذن الله تعالى عند قتل أبي رافع